ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون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 مبارك وانت خير المنزلين ان في ذلك لايات وان كنا لمبتلين ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكتم تراب وعظم أنكم مخرج هيا تهيا لما توعدون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 قال أما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَمٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاءَ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 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 113. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون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 119. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 110. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 111. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون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 قاذ كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون ام يقولون به جنن بل جاءه في الحق للحق كارهون ولو اتبع الحق أهوأهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 125. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 119. سيقولون لله قل أفلا تتقون 110. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله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 إذا لذهب كل إلهم بما خلق قال على بعضهم على بعد سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشاهد فتعال عما يشركون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 119 لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 117. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 118. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون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 قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَّا لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كنتم تَعْلَمُونَ